وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الْذِّكْرَى سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يُصْلِحَ النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدِ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤَثِّرُونَ الْحَيَاةَ الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى